هذا سأل يقول يقول ما حكم من يذبح عند بناء بيت ثم يضع دم الذبيحة في حفر البناء لكي لا يأذيه الشيطان هذا داخل فيما سبق هذا داخل فيما سبق فإذا كان يا يذبح هذه الذبيحة للجن والشياطين ويضع دمها عند عمدان أو أعمدة البناء وعلى عتبة الباب ويقال له إنه بهذا الصنيع توقى من العين توقى من الحسد تحمى بذلك من الجن فهذا داخل فيما سبق نعم بسم الله عليكم. هذا سهل يقول إذا كان الذبح من جهه التقرب وقد ذكر اسم اسم الله عليها هل يجوز اكل هذه الذبيحه اعد اذا كان الذبح من جهه التقرب وقد ذكر اسم الله عليها فهل يجوز اكل هذه الذبيحه إذا كان قصد السائل التقرب الى الله تقرب بها الى الله سبحانه وتعالى وذكر ذكر اسم الله عليها هذا المراد كانوا يقول جهة التقرب إلى القبر لكن ذكر اسم الله فقط لا بس هل ذكر القبر إذا كان الذبح من جهة التقرب أيوة وقد ذكر اسم الله عليها فهل يجوز اكل هذه الذبيحه تقرب إما أن يكون مقصود السائل لله وذكر اسم الله عليها فهذه يؤكل منها هذه يؤكل منها و... أما إذا حصل فيها الشرك من أي جهة سواء من الجهتين معا أو من إحدى الجهتين لا يحل أكلها لا يحل أكلها سواء حصل الشرك في الذبح من الجهتين جهة الاستعانة أو من جهة الاستعانة وحدها أو من جهة التقرب كل ذلك لا يجوز أن يؤكل منه أراد حسن. مرة احد أحد الأئمة الاعلام ولعل شيخ الإسلام نفسه رحمه الله أراد أن يمتحن فهم بعض طلابه للتوحيد بعد أن درسوا بعض المتون فيه أراد أن يمتحن فهمهم للتوحيد وتعظيم التوحيد في القلوب فذكر لهم ليلة من الليالي أن رجل قفز على بيت واعتدى على عرض المرأة التي في البيت وانتهك عرضها وفعل وفعل فاستعظموا الأمر وتحسبوا وحوقلوا وقالوا إن الله وإن الله ما أشنع هذا الأمر ما أعظمه ثم جاءوا في ليلة أخرى أو يوم آخر وقال إن رجل بنى له بيتا وعند عتبة البيت أحب أنه لا, لا يصاب بالعين ولا تأتيها الشياطين فذبح شاة أو ذبح دجاجة عند عتبة الباب تصرف عنه ذلك فلم يقولوا شيئا لم يقولوا شيئا ولم يستعظموا هذا الأمر ثم بين لهم قال لما ذكرت لكم كبيرة من الكبائر استعظمتم ذلك وحق لهم ان يستعظموا هذه الكبيرة لكن لما ذكر لما ذكر الشرك بالله سبحانه وتعالى لم يستعظم هذا الأمر وهذا يكون من, من يكون من, من النقص في فهم التوحيد ويكون أيضا من ضعف تعظيم التوحيد في القلب يعني يرى الإنسان الشرك ولا يستعظمه ويرى ال ال الكبيره التي فيما دون الشرك ويستعظمها واستعظام الشرك اوجب لأنه أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به وأكبر الموبقات نعم السلام عليكم هذا يقول ما هو أفضل وقت للاستخارة وما هي علامة قبولها أفضل وقت للاستخاره هو وقت الاحتياج إليها وقت الاحتياج إليها إذا هم الإنسان في الأمر فأفضل وقت ان الإنسان إذا هم في الأمر يستخير يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء المأثور عن النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه حسنا الله إليكم يقول هل حديث هل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر أو يوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر به هل هذا الحديث أيضا دليل على أن الإكراه لا لا لا يعفى عنه في الأمم السابقة. نعم يمكن الاستفادة منه. وأشرت إلى أن الشيخ عبدالرحمة الشيخ الشنقيط رحمه الله محمد الأمين جمع عدد من الأدلة في في هذا الباب وقرر أن الإكره إنما هو خاص لأمة محمد عليه الصلاة والسلام العفو في في الإكره إنما هو خاص لأمة محمد صلوات الله والسلام عليه. نعم. الله عليكم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته أي أنها باقية ومتحتمة ولا بد من أدائها ولو لم يفعلها في أول وقت باقية في الذمة فهذا هو معنى قول مرتهن, في في مرتهن بعقيقته نعم الله إليكم هذا سال يقول كيف يكون الاستعاذة بكلمات الله الكونية جاء في الحديث اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وكلمات الله يتناول كلماته الكونية القدريه كما قال الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويتناول كلماته تبارك وتعالى الشرعية الدينية ومنها كتابه سبحانه وتعالى القرآن الكريم نعم هذا السائل يسأل عن هل يجوز استخدام أو أنه في قتل بعض الحشرات يستخدم النار وأيضا يقوم بتعذيبها فهل هذا جائز وما هي الطريقة للاستغفار؟ في الحديث قال إذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الدبحة فقتل قتل المؤذي من الحيوان يقتل بأرفق طريقة يتمكن الإنسان من قتله بها بأرفق طريقة يتمكن الإنسان من, قتله من قتل ما أراد قتله بها دون تعذيب له وقصد لإذائه وإنما يقتله بأرفق طريقة قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الدبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته و قتلها بتحريكها بالنار لا يجوز قتلها بتحريكها بالنار لا يجوز والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد